الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي أن أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا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 نه ولي حمين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزقن وَلَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نزغ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ